ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ أُنثَى ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّطَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِرَّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشَاءُ إِلَى أَجَلٍ, إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلو أشد لكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي, لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فَإذازَلنعَنهَا الم تَزَّت فَذاَاأَزَلنا عَلَه الم تَزَّت وَرَبَت وَابَتَت مِنْ كلُلِ زَوج بيد ذَلكَ ب بأن الله ذَكَ بِأَن الله هو الحَق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا غيب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى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 جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد مَنْ كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب من ثُمَّ الْيَقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَلْ نُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَضْيِعُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِرِينَ وَالنَّصَارَى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 أَلَمْ تَرَ أن اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَاتُ وَكَثِيرٌ مِنَ الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهي الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ذان هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب قطعت لهم ثياب من نار يصبون من فوق رؤوسهم الحميم يصار بهم ما في بطونهم يصار يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَطَامِعُ مِنَ الْحَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا Kullama aradu an yathrıgı minhə minhə minhə minhə minhə minhə Uğidu Uğidu fiyhə Uğidu fiyhə Uğidu qoğu əðəbəl həriq Allahümə nənudu bəkəməkin minhə İnnə Allah yudkhil الذənə جَّّات تَجر مِ تحتِ الأهار لحََّونَ فيِيها مِ سَّ إ الذينَ آمنوا امس إِ الله يدخل الذيينَ آمنوا إ الله يُدخل الذي آمن وَعملِل الصالحاتِ جَّات جنات تجهي من تحتها الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحمير ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد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 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَلِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام مِنْهَا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له, فهو خير له عند ربه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 فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّ نَعَمَ مَن تَقوى الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى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 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ۖ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا, إلا أَن يَقُولُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ الله وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لغد لمصوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله له قوي العزيز الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه اقاموا الصلاه واتوا الزكاه المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم آخذتهم فكيف كان فكين من قريه الفتنا وهي ظالمه فهي قاويه على عروشها وبئر بئر معطله وبئر معطله وقصر نشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعطلون بها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 فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتْ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَأَدِى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ اللَّهَ لَأَدِى لِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَتِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهين وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا أَوْ مَاتُوا لِيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ خَيْرِ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله العفور غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار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 فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تَرَ أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم تعلم أن الله يعلم الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض إن فِي ذَلِكَ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَأَمَّا الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات تعرف تعرف في وجوه الذين كثر المنكر يكادون يسقطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل افانبئكم بشر من ذلك ان النار ان نوعدها الله وعدها الله الذين كفروا وامن سلم مصير <تصفيق> يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابا, ذبابا ولو اجتمعوا ل وَإ يسْلبُ مُذذبابُ شَي لا يَستَتِذُهُ مِنْ بَوْفَ الطانبُ وَمَقلوب مَا قَدَلوا اللهَّه حََّّ قَدرِ إِ اللهَّ لَ قوَو النزيز ي أيهَ الناس ذُربَ مَتَلُ فَسْتَمِعول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لَ يَقْقذُ بب لَ يخْ قُذُ باب وَلَ وَجتَمول وَإ يسُْبُ مُذبَابُ شيءَ الل يستَنقِذُومٍ بَوْفَ الطانبَ بَوْفَ الطانب وَمَقلوب بَوْفَ الطانب وَمَطلوب بَا قَدر الله الله ما قَدَرَ الله نَقَدَرَ الله حَقَّ قَدَرِهِ إِنَّ الله إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ إِنَّ, الله لقوي إن الله لقوي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 وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واسجدوا, واسجدوا واعبدوا ربكم افعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا جهدا على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم